ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولائك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك هم خير البريه جزاء